بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وواند وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لي يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أهلك العقبة فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة